மாயூ கிபு குத்தினா துலு கல்லுவ நாலு விஹீம்பிவூ கல்ல هُوَ مَعْرُوفٌ رَبُّهُمْ يَوْمَ إِذٍّ لَمَحْجُوبٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ النَّبَرِ لَفِي عِلِّيٍّ وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسميم عينى اشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا إِلَى أهلهم وإذا رَأَوْهُمْ قَالُوا, قالوا إِنَّ அலுமும் கலூ கருபோன் حسين عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون يضحكون على لرائك ينظرون هل ثواب الكفار ما كانوا